وخلقناكم أزواجا واجعلنا نومكم سباتا واجعلنا الليل لباتا واجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا واجعلنا سراجا وههاجا وأنزلنا من المعصرات ماء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 وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ترابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما آبا لا بثين فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاءا انيفقا انهم وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاذا حدائق وأعنابا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 يوم يقوم الروح والملائكة صففا لا يتكلمون لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذاك اليوم الحقق فَمَنْ شَاءَ أَتَّخَذَ إلَى رَبِّهِ مَا بَأَىٰ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدْ مَسَّ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لِيْ تَنِيْكُتُ تُرَابًا